إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ الإحسان للإنتاج الإعلامي والتوزيع أقدم لكم هذه المادة الحمد لله العلي الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحواء لهما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى يعلم سر وأخفى هو والله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى خلق الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنا وأن عليه النشأة الأخرى وأنه هو أغنا وأقنع وأنه هو رب الشعراء وأنه أهلك عاد الأولا وثمود فما أبقى وقوم نوح إنهم كانواهم أظلم وأطغى والمؤتفيك تأهو فغشها ما غش فبأي آلاء ربك تتمارا والصلاة والسلام على عبد الله المصطفى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 لتصنع منها أمتنا المسلمة حاضرها ومستقبلها من خلال تاريخها وتراثها وإن الحديث عن القدوات والأعلام والأبطال والتاريخ والسلف والماضي والتراث ليس من باب الفرار من الواقع أو الاختفاء وراء الماضي بقدر ما هو؟ من باب المعالجة الموضوعية والقفزة الحضارية للاستفادة من الارث والتاريخ والماضي بقراءة واعية ودراسة متأنية لسنن الاجتماع البشري والتغيير الإنساني الإنسان على مر الدهور والأزمان هو الإنسان وإن اختلف ظروفه قد تتشابه إشكالاته وتعقيداته وآفاته وبالتالي قد تتوحد معالجاته من خلال المصادر المعصومة من القرآن والسنة ونحن كأمة مسلمة في أمس الحاجة أن نتجاوز الأحداث المجردة وأن نتجاوز الشخوص العابرة من أجل أن نقف على حقائق الإصلاح وعلى سبيل النهضة وعلى طريق التغيير لتغيير واقع أمتنا فاخترت اليوم بطلا من أبطال الإسلام في أيام شغل فيها المسلمون بأبطال كأس العالم ضيعت الأمة القدوات الحقيقية والأبطال التي ينبغي أن يقتدى بهم حقيقة ونسبوا من يحرز الأهداف ويلهب المدرجات ويحي ويحوى ويسجل في في أرقى الأندية الأوروبية لكرة القدم نسبوهم إلى البطولة زورا وبهتانا والبطل الذي اخترته للحديث عنه هو بطل واقعه كان قريبا من واقعنا والأحداث تتشابه بيننا وبينه غير أن الرجولة والقدوة والصناعة للتاريخ. اختلفت بيننا وبينه اخترت اليوم خطبتي والناس في نهايات كأس العالم ينتظرون المباراة الختامية ليعرفوا من سيفوز بالكأس و... و... و... وسينال النجومية وسينال البطولة اخترت صلاح الدين الأيوبي وهو يوسف ابن شاذي ابن يعقوب ابن مروان ابن ابن أيوب، ابن مروان، ابن يعقوب الدويني الكردي الأيوبى، صلاح الدين يوسف ابن شادي، ابن أيوب، ابن مروان، ابن يعقوب الدوين الكردي. وواقع صلاح الدين هو واقعنا الذي نعايشه. كتب أهل السير والأخبار والتراجم يحدثون عن صلاح الدين، فقالوا. عاش صلاح الدين في عصر هيمن فيه القفار والفرنجة على بلاد المسلمين وما أشبه الليلة بالبارحة هيمن للكفار والفرنجة على بلاد المسلمين عاش صلاح الدين أيام الحملة الصليبية الشرسة على بلاد المسلمين وعلى مقدساتهم وها نحن نعيش ذات الظروف وإن من الظروف المشابهة التي عاشها صلاح الدين الأيوبي رحمه الله أن الشام فقط كان بها خمسة عشر إمارة كانت تفرق والتشرذم يكاد يقتل الأمة والتمزق فرق المسلمين وها نحن نعيش عصر تفرق المسلمين عبر هذه الحدود وعبر هذه الحواجز التي وضعها الكفار. والفرنجة أعداؤنا ليفرقوا بيننا على, على على مسميات وقوميات تقتلنا وتؤخرنا ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم وإن من الظروف المشابهة التي عاشها صلاح الدين أن الصليبيين كانوا يستعينون بالمسلمين لضرب مسلمين وها نحن نعيش ذات الظروف وذات الملابسات إنها تتشابه مع اختلاف في التاريخ واختلاف في الأوقات ولكن الإنسان بتعقيداته ولكن الإنسان هو الإنسان بتعقيداته فها هو علي ابن وفا زعيم طائفة الحشاشين من الفرق الباطنية يساند ريموند على على نور الدين الزنكي لما سقطت مملكته. أرها وهي أول مملكة صليبية في الشرف أسقطها نور الدين الزنكي محمود أستاذ صلاح الدين سنة أربع وأربعين خم وخمسمائة من الهجرة النبوية خمسمية أربع وأربعين هجرية وها هو عموري الأول أو أميري الأول على نطق في على اختلاف في النطق بين كتب التاريخي التي كتبت بالإنجليزية والتي كتبت باللغة العربية أمور هذا جاء وحاصر مصر وكانت تحت الفاطميين وكان العادد هو آخر ملوكهم فإذا, فإذا به يفرط عليهم أتاوى وجزية وهم مسلمون يدفعون له أموال وبترول من أراضيهم لأجل أن يحفظهم ومن أجل أن ي... ومن أجل أن يدافعوا عنهم إنها ذات الظروف وذات الملابسات وكأنه كما يقولون وكأن التاريخ يعيد نفسه والتاريخ لا يعيد نفسه التاريخ هو الزمان والزمان يجريه الله عز وجل إن صلاح الدين الأيوبي عاش فترة أقرب إلى فترتنا وهذا وهذا هو سنان بن حسان شيخ الحشاشين يعاون الصليبيين ويدفعون له المال ليقتل أو يغتال لهم صلاح الدين الأيوبي الظروف هي الظروف كتب صلاح الدين إلى أمير طرابلس من أجل رسالة من أجل أن يقف معه ضد الصليبيين وضد الفرنجة أبى الرجل أبى لما سألوه قال ابن كثير في البداية والنهاية اعتذر الرجل قال صلاح الدين لم يخاطبني بالإمارة والرئاسة ما قال يا أيها الأمير كتب اسمي فقط ولذلك لن أقف معه الفترة التي عاشها صلاح الدين يوسف ابن شاذي ابن يعقوب ابن مروان ابن ابن أيوب ابن مروان ابن يعقوب هي ذات الفترة التي نحن نعايشها بدأت الحروب الصليبية بالحملة الأولى التي قادها بطرس الناسك تحت إشراف الباب إربان الثاني غير أن هذه الحملة تصدى لها السلاجقة وقضى عليها الأرسلان وهو بطل من أبطال الإسلام والمسلمين وجاءت الحملة الثانية وهذه الحملة كانت خطيرة جدا. ومرت هذه الحملة عن طريق القسطنطينية وكانت القسطنطينية آنذاك عند الأرض ذوكس. الأرض ذوكس وكان الأصحاب الحملة من الكاثوليك وبينهم من الصراع ما بينهم غير أن الجيش كان كبيرا فتزود الجيش في القسطنطينية وأول ما نزل نزل منطقة نيقا وهي منطقة عاصمة, عاصمة دولة السلاجقة فقدوا على السلاجقة فيها واحتلوها فتراجع السلاجقة إلى منطقته بورليون ودارت فيها معركة من أشرس معارك التاريخ وقف فيها السلاجقة بقوة ولكن الجيش القادم من أوروبا الذي جاء لتحرير بيت المقدس على زعمهم قضى على هؤلاء فخرب السلاجقة جميع المدن وانسحبوا وكاد الجيش الصليبي أن يموت جوعا وانهك وتعب غير أنه لقي مددا من بعض المسلمين من الإرمن فإذا بهم يمدونهم فاحتلوا بعد ذلك ستة مدن منهم قيسارية وأنطاكية التي هي, على الحو... التي هي شمال حلب على الحدود التركية على البحر الأبيض المتوسط واستمر الجيش يسير هذا السير حتى جاء هذا الجيش وحاصر مملكة بيت المقدس التي كانت تحت أيدي المسلمين منذ عصر الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه حاصروا بيت المقدس شهرا كاملا وكانت تحت العبيديين الذين هم من الشيعة والرافضة الباطنية أجمع علماء المغرب والمشرق كما قال الذهبي رحمه الله تعالى أجمع علماء المشرق والمغرب على ضلال الفاطميين وعلى تبرؤ فاطمة رضي الله عنها منهم وعلى كفرهم وعلى ضلالهم وما في ذلك شك عند علماء المسلمين ممن يعتد بقولهم ثم سقطت مملكة بيت المقدس وكان قائد الجيوش بول ديفري وبعض المصادر الإنجليزية تقول أنه بول دوين أي كان الاسم فقد فسقطت مملكة بيت المقدس سنة 492 من الهجرة النبوية وكان وكان سقوط بيت المقدس وكان سقوط بيت المقدس في عصر الخليفة العباسي المستظهر بالله. وكان وزيره القائم بشؤونه الوزير السلجوقي محمد ابن ملكشاه والذي جعل الدولة ضعيفة أن محمد ابن ملكشاه ابن ملكشاه كان على صراع في على السلطة مع أخيه بوركياروق وهو أيضا من السلاجقة وكان أخا له والدولة في صراع ونزاع داخلي وهذا هو الذي أسقط الدولة المسلمة على مر التاريخ الصراع حول السلطة وأضيف إليها مصطلح أخيراً والثروة وأحياناً تقدم الثروة على السلطة وما زالت أحزابنا في بلادنا مستسلمة تماما لهذا الصراع رئيس دولة يقول لن نسمح بدخول القوات الأجنبية أو القوات الدولية وأحزاب ورؤساء أحزاب يقولون مرحبا بدخول القوات الأجنبية فقط ليسقطوا لهم هذه الدولة فقط للتشفي والانتقام فقط ليأتوا إلى السلطة إنهم جلال الدين طالباني وإنهم علوي العراق المالكي وإنهم برزاني، وإنهم نفس, الـ نفس, الـ نفس الأحداث ونفس الوقائع بعض الناس إما أن يكون هو في السلطة إما أن يقول علي وعلى أعدائه المنطق الأعوج الذي لا يفرق بين البلد وبين السلطة الذي لا يفرق بين مصالح المسلمين وبين مصالحه المنطق الأعوج الذي لا يفرق فيه الإنسان بين الدين وبين القيم وبين الشخوص والسلطة والحكومات العابرة التي تأتي وتتحول وتتغير، إنه منطق عوج أن الأمة الإسلامية لم تستفد عبر تاريخها الطويل من هذه المسألة، مجرد إن إنها تقرأ التاريخ مجرد قراءة ولا تعرف لماذا سقطت لماذا سقطت بيت المقدس أو سقطت القدس في يوم من الأيام؟ وكان قائد الفاطميين على بيت المقدس المقدس الأفضل بدر الدين الجمالي ودخل هؤلاء في إرهاب لم يحصل على مستوى التاريخ أسبوعا كاملا يقتلون المسلمين أسبوعا كاملا لم يفرقوا بين امرأة عاجزة ولا بين طفل رضيع ولا بين شيخ هرم إن أوروبا هي التي زرعت الإرهاب وهي التي مكنت للإرهاب ولم يرى في تاريخ الإنسانية أسوأ إرهابا من هؤلاء الأوروبيين مما يشكك في قضية حقوق الإنسان أنا لا أقتنع بحقوق الإنسان إذا كانت قضية حقوق الإنسان تفرق بين الإنسان الإسرائيلي والفلسطيني هذه معناها معايير مزدوجة لقضية حقوق الإنسان ويراد بها تركيع أمتنا وإيقاف مدنا ومحاصرة حضارتنا إنهم لا يريدون حقوقا للإنسان أين حق الإنسان في العراق؟ أين حق الإنسان؟ لما ضربت الملاجئ ومنع أطفال العراق من الطعام والشراب فما تجوع أين حق الإنسان في فلسطين التي ما زال القتل فيها قصفا ودويا يدوي إلى يومنا هذا كل يوم عشرات القتلى ومئات الجرحى أين, حقوق... أين... أين هي حقوق هذا الإنسان وأين الديمقراطية الزائفة وأين هذه الحقوق التي يتغنى بها أنا لا أقتنع بحقوق الإنسان لأن الإنسان هو الإنسان أيًا كان هذا في حقوقنا لا نفرق بين الناس لألوانهم أو لأشكالهم إن حقوق الإنسان اليوم يفرق بين حق الإنسان إذا كان مسلما ما أرخص دمه وما أرخص مكانته يؤسر جندي إسرائيلي واحد تقوم قائمة الدول والوساطات ويتكلم الرئيس الأمريكي بنفسه ويقول لا مجال ولا حل إلا بعد تسليم هذا الأسير وفي السجون آلاف الأسرة لم يكونوا جنودا يحملون سلاحا إنهم نساء فيهم نساء وفيهم مساكين وفيهم عجزة ولأنه أسرة جندي إسرائيلي واحد الفضائيات والإذاعات العالمية إلى يومنا هذا تتكلم الأسير الأسير ولأنهم أسروا واحد قتلوا مئات في غارات مختلفة إنه منطق القوة وإنه بالذات منطق العاجزين والضعفاء والمساكين من أمثالنا بينما الأمة في فلسطين والأرض تلتهب وميدان القتال مستعر أمتنا مع ميداني كرة القدم مع أبطال كأس العالم وحي الجوز أعلان يا أخي ما لك قال البرازيل طلعت إن شاء الله تتقطع حتة حتة ما البرازيل إن شاء الله يطيروا قال البرازيل طلعت قال الحمد لله إنه البرازيل طلعت شنو يعني البرازيل طلعت أمة عجيبة أمة فرق بين ميدان القتال الحقيقي وبين ميدان كرة القدم وهم يا ليتهم دخلوا الاستاد، وكانوا من الحاضرين ذلك عبر شاشات مدفوعة القيمة بقروش يعني ما في مبارة مجانا بقروش يتفرج بقروش بأمالهم الأمة ما زالت تلعب وإسرائيل ما زالت تعبث في أرض الله فسادا، وبالتالي لما قتل هؤلاء الروايات تقول قتلوا في أسبوع مئة ألف إن الذين قتلوا في برج التجارة العالمي لم يحص لم لم لم يصلوا هذا العدد مئة ألف في أسبوع وما قتلوا برصاص إنما قتلوا بالسكاكين وبالسيوف. سالت الدماء حتى قال أحد المؤرخين الأسبان من الحضارة الغربية شاهد على هذه الجريمة الشنعاب وعلى هذا الإرهاب المروع قال داخل المسجد الأقصى احتمى الناس بالمسجد ظنًا أن المسجد يحميهم وأن الكفار يحترمون معابدنا كما نحترم معابدهم بذات لغتهم يحترمون دورنا ودور عبادتنا كما نحترم دور عبادتهم احتمى الرجال والنساء بالمسجد فدخلوا المسجد بخيولهم فبلغت الدماء قوائم الخيول أين الإرهاب؟ أين الإرهاب؟ الإرهاب عند راعية الإرهاب إسرائيل وأمريكا وأوروبا كلهم إرهابيون كلهم يدخلون في شؤون المسلمين كلهم يبحثون عن مصالحهم كلهم يبحثون عن عن البترول في جنوب السودان وعن اليورانيوم في دارفور وعن المياه حوض دارفور من أغنى البلاد مياها يبحثون عن المعادن وعن المصالح وبين صراع فرنسا وأمريكا تضيع دارفور ويضيع المسلمون إنه الإرهاب في أوضح صوره وفي أوضح معالمه سقوط بيت المقدس أحدث هزة عنيفة عند الخليفة العباسي فأخذ العلماء من أجل أن يقودوا حملة لكن ما خرج معه أحد لأن الناس كانوا تحت ظل الأفكار المنحرفة وتحت وطأة الـ الـ الـ الترف، وقال ابن كثير معلقا بعبارة واحدة إنا لله وإنا إليه راجعون في ظل هذه الأحداث قاد صلاح الدين الأيوب حملة وبدأت حياة صلاح الدين وهو جمدي. عند نور الدين محمود الزنكي صلاح الدين أرسله نور الدين الزنكي ومعه عمه أسد الدين شيركو ابن سادي ابن ابن أيوب ابن مروان ابن يعقوب عمه خرجوا إلى مصر لما أرسل إليه العادد شعورة نساء قصره ليحميه من الفرنجة فجاء, فجاء صلاح الدين ودخل مصر وبعد مؤامرات وسلسلة طويلة وكان عمره في الثلاثين استقر الأمر في مصر لصلاح الدين الأيوبي كيف بدأ صلاح الدين إرجاع بيت المقدس التي سقطت سنة, ألف سنة أربعمية وتسعين أرجعها صلاح الدين بعد تسعين عاما كيف رجعت؟ رجعت أول شيء فعله أنه اعتنى بعلماء الأمة ومن يقنع يقنع حكامنا بأن يعتنوا بعلماء الأمة اعتنى بعلماء الأمة وقربهم وأدناهم وجعلهم أهل مشورته إن السياسيين يعتقدون أن العلماء مولانات لا يفهمون في السياسة وأنهم دراويش والعلماء والحكام يستغلون العلماء فقط عند الزنقات يجيبوهن يقول نحن جبناهن ويعملون له كده ويقولوا خلاص بقوا معانا لكن في حقيقة الأمر لا يعتنون بالعلماء أئمة المساجد في بلاد المسلمين أقل الناس رواتبا ما حصدك انت عارف أنا الحمد لله ما ما معين لا في الشؤون الدينية ولا غيره أحمد الله ماذا اللي حاذي من زوله لكن تخيل الإمام عندنا في السودان مرتب كم خمستاش ألف عشرة آلاف وخمسة آلاف مع بعض ممكن تكون 2000-2000-2007 مرات ومعين ألف وحدة وذو ده تحسبة الصغيرة ممكن تقبل كثيرة شوية 30-500 حديدة وشوية قالوا زادو عمرها 70 ألف بعد احتجاج ده مرتب بله ده بيجيب اسكريم ولا, ولا بطل بيجيب بطل قال ده مرتب ياخد مشكلة صلاح الدين الأيوب أدنى وقرب العلماء منهم نجم الدين الخوشاني وأسامة بن موقذ وأبو طاهر السلفي وابن نجا كل هؤلاء العلماء كان يقربهم ابن كثير قال أكثر شيء استوقفه في سيرة صلاح الدين كلها قتال وجهاد وديوش ومؤامرات قال ده كل ما استغرب له. اكثر شيء استغرب له حرص صلاح الدين على صلاة الجماعة في المسجد مع كثرة مشغولياته. يعني هو ذاته احنا في حكام ذاته الجامع ده مش على كتر. ديقول مشغول. فيش نو ذاته مشغول كده وريني فيش نو ذاته وريني. ديقول لك مشغول قال فيش نو. ده كان مشغول بجد كل يوم في حرب. كل يوم يا أخي صلاح الدين لبس في مرة من المرات آخر مرة مننا مات لبس لامة حربه عشر سنوات متتالية عشر سنة ما قلع عشر سنة الزلد من حصان لبحر لوادي لجبل ولبس الدروع عشر سنة من سنة خمسمية تمانية وسبعين لخمسمية تمانية هجرية يا أخي داته شمي بعد ابن كثير قال كم نقاتل وكان بطل وكان فارس وكان وكان كل هذه الصفات ما استوقفته استوقفه أن يحرص على صلاة الجماعة في المسجد مع كثرة مشغولياته صلاح الدين لما تمكن في مصر ذهب واحتل الشام وكانت تحت مسلمين سبحان الله شيء غريب واحتل دمشق قال ابن كثير استنقاذا لها من يد الكفرنجة وفرح به المسلمون لما دخل دمشق وكانت تحت نور الدين وخدمات نور الدين واختلف أبناؤه على الحكم فجاء صلاح الدين وحسم الأمر قال أول شيء فعلهم أقام الحدود وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر ووضع عن الخلق المكوس المكوس أي حاجة فيها قروش يتفعوها الناس منعه قال ما دار ولا جرش ولا تعريفة لا بتحركة بشير قروش طبعا ما عليش زمان ما كان في بتحركة لكن خليت كلام نقبل لغة العصر لا بتحركة المحلية بيجي تشير عتب ولا بشموان شو ما عارف يا أخي أي حاجة يقول لك عتب عتب شرم قروش. بس من أي حي يطلعوا قروش بشرؤة من الناس. المدرسة. يقول لك مدرسة حكومية. التعليم الخاص معروف. مليون وشنو ما عارت. تمشي في في السنة. مدرسة حكومية. كل يوم يجيك الشافع. يقول لك قالوا ثلاثة الف للفصل. ستة الف للمراوح. خمسة الاف للجيل. كل يوم يرسوا لك الشافع. وبعدين الشافع ما بيعرف انت مفلس. ما عندي يبكي. هناك اضغطوا يقول له. قال ما جاء بيجيب على حيله. بالله لتربيه بالله لتربيه اللي ما دفع يدفع على حاله يا خشاف شايف عيب قول ما دفع تعير امام الطلاب تخليه يخجل قدام زملانه يقوم ذاته يتدارى ومراته تقول له ما يطلع برا برا وين ها ما عنده اولى هو عنده ابوه ما يقدر يعني ولا كيف ياخد تربية دي دي تربية. بالله زي ده ثاني بكاتب كان قال له اقب في الجيش ولا قود بقود الناس يا أخي وين التربية تنفع؟ وين ذاته؟ أشوف في أي جامعة تردون في الجامعة؟ أرجع ورا يقول له. مين الصفير يرجع وراء؟ ثاني ده بيبقى راجل في يوم من الأيام؟ يا أخي ذاته التربية, التربية خطأ من البيت لحد سارع لحد المدرسة. كله. وفي النهاية أطفالنا بدلاً من أن يكونوا مع أبطال المسلمين مع أبطال الديجيتل اسبيستون قناة الشباب المستقبل والله مستقبل واحد ما فيه أكلمت أفلام الكرتوفية مستقبل الكديسة والفارغ بشاكله قال قناة الشباب المستقبل قال مستقبل وين مستقبل شنو والله مستقبل حبة دي ما فيه يا أدوب نحن انتهينا وبالتالي صلاح الدين الأيوبي رحمه الله احتل دمشق ووحدها وحد بين مصر والشام وكان هذا هو السبيل الأول أسقط المكوس أن الناس في الحفرح وأرجع الناس إلى سيرة نور الدين قال ابن كثير معلقا ولله عاقبة الأمور ولله عاقبة الأمور ثم بدأ صلاح الدين الأيوبي يتتبع الفرنجة من أجل أن يحرر بيت المقدس خرج من مصر سنة 578 578 بنفسه 578 هجرية خرج ذهب فوجد وقع مع الصليبيين سنة 579 هدنة لكن الصليبيين نقضوا الهدنة فإذا ب رينو شاتيو وكان فرنسي هو من بقايا الحملة الصليبية الأولى وكان حاكما على منطقة في الأردن اسمها الكرك وكان إبرانسا عليها هذا قطع طريق الحجاج وأسر مجموعة من الحجاج فأرسل إليه صلاح الدين أن سلمني الأسرى لأن الأسرى عند صلاح الدين كانوا ذا قيمة لأنهم من المسلمين فأبى فاعتبر صلاح الدين أن الهدنة قد انتهى. احتل الصليبيون من أيل العقبة شرقا وغربا على ساحل البحر الأحمر فأرسل صلاح الدين الحاجب حسام الدين لؤلؤ حرق جميع السفن الصليبية على ساحل البحر الأحمر شرقا وغربا وتتبع فلولهم في الجبال وأسر منهم مجموعة الأمر المدهش في سيرة صلاح الدين وأنا من المعجبين به جدا الأمر المدهش أن صلاح الدين أرسل أسيرين ما هم في الموسم موسم حج والناس ما اشترينا الحج ما اشترينا الحج أسر مجموعة من الحجاج قام أسر مجموعة من الصليبيين وأرسلهم سنة خمسمية تسعة وسبعين هجرية إلى ميناء وأمر بذبحهم في ميناء حاجة غريبة اثنين من الأصاليبيين أسروا قال لهم الحجاج ما سمعوا أنه في حجاج أسره أنا بعدها سيخاف من الحج كمسألة إعلامية جميع الحجاج ذبحوا اثنين في ميناء محل ما يطبحوا البهايب نحرهم في ميناء يطمأن الحجاج يا دب أن الأمة فيها دولة وأن عندهم سلطان وأن لهم حكام يحمونهم ويدافعون عن حقوقهم فإذا بصلاح الدين بعد ذلك يقود معركة شرسة جدا بدأت سنة خمسمية وتمانين أول شيء فعله صلاح الدين أنه احتل حلب في دمشق ثم جاء صلاح الدين إلى انطاكيا واحتلها ثم جاء إلى بيروت واحتلها ثم جاء عسقلان واحتلها ومر بعد ذلك إلى طبرية وعند بحيرة طبرية عسكر صلاح الدين الأيوبي سمع الصليبيون بأن صلاح الدين يقصد بيت المقدس فاجتمع الصليبيون من طرابلس معهم قوم طرابلس وبقيادة ملك مملكة بيت المقدس قاي لوزانا ومعه ريدو شاتيو الذي أسر الحجاج وجاء هؤلاء جميعا في 63 ألف مقاتل وصلاح الدين معه 12 ألف مقاتل 12 ألف هذا جيش صلاح الدين 63 ألف جيش هؤلاء ومعهم صليب يسمى بصليب الصلبوت وصليب الصلبوت هو يسمى بأم الصلبان يزعمون زورا وبهتانا أن عيسى عليه السلام قد صلب عليه وجعلوه كله ذهب وحملوا الصليب وجاؤوا فلما سمع بهم صلاح الدين في بادئ الأمر أراد صلاح الدين الأيوب أن يتراجع فاستشار جنده ثم استخار الله استخاره دونها التاريخ سجد لله جل جلاله وقال اللهم انقطعت أسباب الأرضية لنصرة دينك وما بقي إلا الإخلاد إليك والاعتماد عليك اللهم فانصرني احتل صلاح الدين مواقع المياه جميعها احتل أماكن المياه وكان ذلك سنة خمسمية تمانية تلاتة وتمانين هجرية في يوم الجمعة الموافق تقريبا حداشر من شهر رجب نزل صلاح الدين عند طبرية ثم نزل غربي بحير الطبرية على سطح جبل وعلى قرية تسمى حطين وعسكر صلاح الدين ينتظر جيوش الفرنجة كما يسميهم أهل التاريخ وجيوش الصليبيين الذين جاءوا يحملون صليب الصلبوت أول بدأت المعركة يوم السبت وكان الصيف شديدا والعشب كثيرا فأمر صلاح الدين بإطلاق النار على العشب قال ابن كثير فقامت نار العشب تحت خيول الصليبيين وأمطروهم بنار من السهام فوق رؤوسهم وبدأت معركة تعتبر من أشرف معارك التاريخ على, على مر التاريخ عدا تاريخ صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الأول قتل في المعركة من الصليبيين ثلاثين ألف نص الجيش وأسر ثلاثين ألف قال أهل السير من رأى ظن أنه لا قتلى ومن القتلى كأمثال التلال والجبان ظن أنه لم يؤثر أحد إطناشر ألف أسروا تلاتين ألف ألف وثلاثة آلاف جرحا وفروا في الصحراء أسر إبرانس الكرك اللي كان بيأسر الحجاج لما أرسل إليه صلاح الدين أن سلمني الحجاج أرسل إلى صلاح الدين قائلا إذا جاءني محمد سأسلمهم قال خليني الرسول يجي أنا بديوه لكن تابدك إبرانس الكرك وأموعوملك مملكة بيت المقدس قاي لوزانة جميعهم أسره حتى تخيل إتناشر ألف كل الذين ماتوا منهم لا يتعدون 37 نفر إتناشر ألف يهزموا ثلاثة ألف يقتلوا ثلاثين ألف ويأسروا ألف ويموت منهم 37 والله دي معركة ما في لها مثيل عجيبة ذاته، وأسر السليم نفسه سليم السلبات نفسه ونكس قال ليك الرجل من كثرة الأسرة ما لاقي أي لم الأسرة دايب الخوفة دخلت من الناس للناس دايب دخلته الخوفة زول ما قادر يعمل أي حاج بالله قال ليك الوحي بيطلع على الخيمة خيمته يطلع على السير بتاع الخيمة ويربطه قالوا من كثرة الأسرى باعوا أسيرا في دمشق بنعل خواجه مركوب باعوا خواجه مركوب قال له دائر خواجب هاك أديني مركوب من كثرة الأسرى ذاته لكن صلاح الدين محترم عامل الأسرى من الملوك معاملة كريمة قايلو زانا أميرهم وقائد وملك مملكة البيت المقدس لسه ما وشع على بيت المقدس طلب من صلاح الدين ماء بارد. قال دار مو باردة يتوك داير مو باردة جابك من هلأ شنو تقنب في, في لندن ولا قنب في باريس دار مو باردة بجيبك شنو هنا قال دار مو باردة قال أده مو باردة قام قاي لوزانا أده ري رينو شاتيو إبرانس الكركل بأسر الحجاج أداه قال لأسر بيتك كمان غضب صلاح الدين غضبا شديدا قال له ما أزلت لك ثم قام صلاح الدين بنفسه ولي نوشاتيو أسيل استل سيفه وقال له أنت الذي قلت لي يأتيك محمد ليتسلم الأسرع من الحجاج أنا ها ها أنا ذا نائبه وخليفته ثم ضرب صلاح الدين عنقه بين جميع القادة وما قتل من الأسرى إلا رينو شاتيو يستحق إلى الشحيم يكشل توكيدات قاتل ما يقول لك المدنيين والأبرياء المدنيين والأبرياء دين إلا لما يكونوا كفر ولا كيف المسلمين ما فهم مدنيين ما فهم أبرياء هم الذين زرعوا الإرهاب في بلاد المسلمين ثم ذهب صلاح الدين بعد هذا النصر المؤذر وحاصر مملكة بيت المقدس أسبوعا كاملا فسقطت في أسبوع بل كانت زوجة صلاح الدين الأيوبي الخاتون عصمة الدين بنت معين الدين أتابيك أونرد رحمها الله كانت ترفع يدها وهي تدعو لصلاح الدين وصلاح الدين في البرد وفي القتان وهي لا تعرف ولكن قلبها ينقبض فتشعر أن زوجها في محنة وأن الجيش المسلم في محنة فترفع يدها قائلة اللهم لا تنصر صلاح الدين ولكن أنصر الدين اللهم لا تنصر صلاح الدين ولكن أنصر الدين أسأل الله تعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضى وأن يأخذ بنواصينا إلى البر والتقوى إنه ولي ذلك والقادر عليه الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه بعد سقوط بيت المقدس أحدث سقوط بيت المقدس هزة عنيفة في أوروبا فخرجت حمل صليبية ثالثة بقيادة ريتشارد قلب الأسد ملك إنجلترا وقبله خرج ملك ألمانيا في جيش كبير غرق ومات قال ابن الأثير لولا لطف الله تعالى بإغراق حملة ملك الألمان لقيل كان هنا بلاد مسلمين وخرج ريتشارد وجاء في سنة خمسمية سبعة ودخل مع صلاح الدين في مجموعة من المنازلات وكان أقوى هذه المنازلات أن هذا الملك احتلّ مدينة عكا، وسقطت مدينة عكا في يد الصليبيين بقيادة ريتشارد بحيلة وغدر منهم، وقتل ريتشارد ثلاثة آلاف مسلم داخل مدينة عكا عزل من السلاح، أبرياء من المدنيين، وبعد ذلك يتواجه مع صلاح الدين في معركة معركة قرب عكا، فانتصر ريتشارد قلب الأسد، فتراجع صلاح الدين. وخرب مدينة عسقلان الاستراتيجية واحتما ببيت المقدس وجمع جيشه ينتظر منازلة فاصلة مع رد قلب الأسد على اعتاب ببيت المقدس تردد رد قلب الأسد كثيرا لما رأى من قوة صلاح الدين وحزمه فأرسل إلى صلاح الدين رسالة قال له القدس مكان عبادتنا هذا ريشارد وسوف نقاتل عليها حتى آخر رجل منا ينطلر رجل صلاح الدين فقال له صلاح الدين القدس لنا كما هي لكم بل هي عندنا أعظم لأنها مسرى نبينا ولأنها محشر أمتنا ولا, ي... ولا تتصور ولا يخطرن ببالك أننا سوف نتنازل عن شبر منها بل ولا نستطيع أن نتلفظ بهذا بين المسلمين فضلا على أن نفعله نساء فلسطين تكحلن بالأسى وفي بيت لحم قاصرات وقصروا وليمون يافا يابس في عروقه وهل شجر في قبضة الظلم يثمر ألا يا صلاح الدين هل لك عودة فإن جيوش الروم تنهى وتأمر رفاقك في الأغوار شدوا سروجهم وجمدك في حطين صلوا وكبروا تناديك من شوق مآذن مكة وبجر تنادي يا حبيب وخيبر تغني بك الدنيا كأنك فاتح على بركات الله ترسو وتبحر القدس لنا كما هي لكم بل هي عندنا أعظم لأنها مسرى نبينا ومحشر أمتنا ولا تتصورن ولا يخطرن ببالك عن شبر منها بل ولا نستطيع أن نتلفظ بهذا بين المسلمين اقترع ريتشار وأراد أن يرجع إلى أوروبا ووقع هدنة مع صلاح الدين على أن تكون بعض مدن الساحل صور وبعض مدن الساحل للصليبيين وأن تكون بيت المقدس وجميع المدن للمسلمين وأن تكون عسقلان منطقة منزوعة السلاح أي أن تقوم فيها منطقة لأحد أو أن تكون منطقة مشتركة بين الطائفتين وأن يأتي النصارى في السنة مرة ليحجوا إلى قبل المسيح على حد زعمهم وأن لا يمنعوا من ممارسة طقوسهم رجع للشارد قلب الأسد إلى انجلترا وبعد عام توفي القائد صلاح الدين الأيوب سنة خمسمائة تسعة وتمانين بعد ستة أعوام من تحريره بيت المقدس وما سقطت بيت المقدس بعد ذلك إلا سنة 48 و 67 أيام الخزلان العربي والقومية العربية وصلم القومية العربية الباطل الذي تهاوى وانتهى مع عبد الناصر وحافظ الأسد وهؤلاء الذين لم يرتقوا في يوم من الأيام أن يكونوا كأمثال القائد الأعظم ناء الناصر الملك الناصر صلاح الدين يوسف ابن شاذي ابن أيوب ابن مروان ابن يعقوب الدويني القردي الأيوبي ولو أرادت الأمة أن تعيد بيت المقدس أقول كلمتين إنما عليها أن تحرر نفسها من أفكار الضلال في بلاد المسلمين إنما تقاتل الأمم بأفكارها ولأجل أفكارها لابد من صلاح الدين قائداً وصلاح الدين مجتمعاً لابد أن ينصلح الدين في مجتمعة الناس وأن يعود الناس إلى ربهم أسأل الله تعالى أن ينصر إخواننا المرابطين في بيت المقدس اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وحمي بسلطانك وبقوتك وقهرك وقوتك وعظمتك هذا الدين يا رب العالمين اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيها أهل طاعتك ويذل فيها أهل معصيتك ويؤمر فيها بالمعروف وينهى فيها عن المنكر ويحكم فيها شرع الله تعالى اللهم رد الجميع إليك ردا جميلا اللهم قم لإخواننا في فلسطين اللهم كل لإخواننا المجاهدين في كل مكان اللهم قو ك... قوكن كلم... اللهم اجمع كلمتهم وقوي رميتهم وشتت عدوهم وزلزل الأرض من تحت أقدام اليهود يا رب العالمين اللهم إنهم لا يعجزونك اللهم إن اليهود أعجزوا حكامنا وشعوبنا وأعجزونا ولكنهم لا يعجزونك اللهم عليك بهم اللهم عليك بهم اللهم يا من أخذ شارون وجعله للناس عبرة وآية اللهم آرنا في أتباعه وفي, جي وفي جيش إسرائيل عبرة وآية يا رب العالمين معنا في المسجد جمعية أنصار الخيلية بقيادة شباب فلسطيني من مدينة غزة جاءوا بأنفسهم ليجمع التبرعات في هذا المسجد وتوجي الصناديق في مصلى النساء وعلى الأبواب على الناس أن لا بالدرهم والدينار طالما هو الوسيلة العاجزة في نصرة إخواننا طالما أنه الوسيلة الحقيرة التي لا نملك إلا إياها في نصرة إخواننا عليكم أن لا تضنوا بأموالكم في سبيل دعم هؤلاء بارك الله فيكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا